يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلزلة الثاعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس ثكارا وَتَرَنَّاسَسُ كَارَ وَمَا هُم بِكَارَ وَلَكِنَّ عَلَى بَالَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شِيْطَانٍ مَرِيدٍ قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَل تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثم من علقة ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 وأنبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر, فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير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 إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْعَذَابَ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قطعت لَهُمْ لَهُنَّ ثِيابٌ مِن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 وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن تبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس ثواء العاكف فيه والباد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 بِالحَج يَأْتُوكَ رِجَالُهُ وَعَلَى كُلِّ ضَامرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَدْنٍ عَميقٌ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهْمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقُومُوا فَسَجْوُهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فَدَتَنِ بُرْدِ سَمِينَ الْأَوْثَانِ وَدَتَنِ بُوَقَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان تحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 فإلهكم إله واحد فله اسلموا وبشروا المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك تفرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوال كفور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 ولو لا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومسادات يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرا الله من ينصروه إن الله لخوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فك أيم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مسجد.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 قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها النات إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم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 لِيُجَادَ عَلَى مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ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 ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغسة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ سُمًّا بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَوْمِ صُرًّا نَّهُوَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ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 يكادون يفطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها وقالوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تبعون من دون الله لن يخلكوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى